ان الذين يكفرون بايات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين ويقتلون الذين يأمرون بالقصط من الناس فبشرهم bi azabin alim